وما أنت بمشمع ما في القبور إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإم من أمة إلا خلف فيها نذير وإي يكذبوا كَفَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاهٌ وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا كيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ذمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال بدد بيض وحمر مختلف ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز رفوع إن الذين يتنون كتاب الله وأقاموا الصلاة, وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وأنفقوا إنه وفور شكور